وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَالنَّامُودُ بَرًّا وَلَمْ يُعْقَبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إنك من الآمنين